بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المجمل قم الليل الا قليلا نشفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَذْ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَبِيلًا Wazkur isma rabbika wa tabatal ilayhi tabtila Rabu al-mashriq wal-maghrib la ilaha illa hu Fattakhidhu wakila Washbir ala ma yaqulun wa وَذَرْنِي أُولَئِكَ نِعْمَتُ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا إِنْ غَلَبَنَا أَنكَالُ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به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 إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ صُلُوثِ اللَّيلِ وَنِصْفَهُ وَصُلُوثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ عالِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عالِمَ سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه